وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكب وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عند مليك مقتدر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 فيها فاكهه و النخل ذات الاكمام والحبذ اللصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال قلق الانسان من صلصال كالفخار وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ